لولا إذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 119. فإذ لم يأتوا بالسهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 110. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا مهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَأُفٌ رَّحِيمٌ